ولا حاجة مش عارف ليه ز ع ل ن ا من ايه عايز ا ر ف عني قالولك ايه بيوقعوا بيني وبينك ليه